بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في مستهل حلقة اليوم من حلقات روضتنا القرآنية اقرأ القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارير المصرية نتعلم من فضيلته مذاهب القراء في رواية القرآن الكريم كما وردت مثبته عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ومتواتره عن الصحابة والتابعين وعبر الأجيال ومتوافقة لرسم المصحف الشريف إخوتنا إخوة الإيمان انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية الرابعة والسبعين من سورة آل عمران ونبدأ في حلقة اليوم في شرح أصول القراء وفرش الحروف لربع ومن أهل الكتاب من الآية الخامسة والسبعين من سورة الامران من أول قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقلطار يؤده إليك فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة بداية برواية حفص عن عاصم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكمان على سيد المسلين وسيد الناس يوم القيامة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 فتح الله لكم فضيلة الشيخ الله بعد أن استمعنا فضيلة الشيخ للآية الخامسة والسبعين من سورة آل عمران كما وردت عن رواية حفص عن عاصم نريد أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والضرة في هذه الآية الكريمة قبلوه تعالى ومن أهل الكتاب النقل لورش وصلا ووطفا ومن أهل الكتاب وخلف عن حمزة رضي الله عنه له السكت وعدمه ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب وبه قرأ الباقون وكذا إذا وقف حمزة له النقل ومن يقول الإمام الساطبي وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل همز واحدفه مسهلة وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلم له وجهين خلف واضح واضح فضلات الشيء من إن تأمنه من إن نقل أيضا نعم من إن تأمنه والسكت الخلف بخلاف من إن تأمنه واضح واضح فضلات الشيء تأمنه بإبدال الهمزة ألفا تأمنه هكذا لورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو وأبي جعفر وحمزة عند الوقت تاما نعم أولا نأخذ ورش لأنه وصل ووقفا ورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة المستدن طب السوسي من ما ويبدل, ويبدل للسوسي السوسي كل مسكن من ال من الهمز من الهمزي, من الهمزي غير مجزوم نهمله قول المبدأ كده كم مرة ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مذن غير مجزوم نهمله أيوة كده أبو جعفر بقى أبو جعفر وساكنه, وساكنه حقك حماه لا, لا حماه لا هيحقك علشان إيه كأن يعقوب بكماله كده له في الهمز الساكن التحقيق فلا يبدل المثل السوسي نا. لا روح ولا إيه ولا رويس واضح نا. اللي احنا عاوزينه بقى في الدليل بقى لأبي جعفر وأبدلا إذن غير أنبئهم ونبئهم فلا, فلا. من إن تأمنه ابن كثير وصل الهاء بوعو تأمنه بقنفار والباقون بضم الهاء بدون إيه مد ولم يصلوها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل وصل وما قبله التسكين لابن كثيرهم قول ايه بقى وما قبل له التسكين لابن كثيرهم اللي معانا مشتوفيه الشروط ولا لا نعم قبل هاء الضمير مم. ساكن بعد هاء الضمير محرك نعم يبقى دي يصلها الامام ابن كثير بمقدار حركتين تأمنه بقنون فار من انتمنه بقنون فار يؤدي بقنون فار قرأ ورش بالتقليل بقيم طير بقيم طير آه وقرأه أبو عمرو ودور الكساء بالإمالة الكبرى بقيم طير يؤديه إليه واضح واضح فضيلة الشيخ بقيم طير يؤديه عدم الغنة لخلف عن حمل بقيم طير يؤديه إليه يقرن فارج يؤدي والباقون بالغنّة، no. وفي الواوي وليا دونها خلف تلا واضح؟ واضح طريقة الشيخ. يؤدي إبدال الحمزة واو يوده لكل من ورش النافع وأبي دعفر يقرؤون ايه يوده يوده أيوة وحمزة عند الوقف برد no. يوده أنا وأنت إيه يوديه طيب الهاء بقى يوده إلي قرأ بإسكان الهاء أبو عمرو وشعبه وحمزة وأبو جعفر بإسكان الهاء يؤده إلي ومر تصير عند خلف عن حمزة سكت يؤده إلي يؤدّيه إليك ومنهم نعم no. ماشي no. وإذا وقف على إليك حمزة يقرأ يؤده إليك يؤده اليك يؤده ليك يؤده ليك. ليك ايوه كده وبعد كده خالون قولا واحدا بقصر الهاء يؤده اليك واضح نعم له القصر والمد وفي الكل قصر الهائبان لسانه بخلفه ثم الخلاف لمين لهشام يقرأ يؤديه, يؤديه إليه يؤديه إليه ثم أقالون ويعقوب بالقصر يؤديه إليه دون سلة دون بدون سلة لهشام له وجهان القصر والسلة يؤديه إليه يؤديه والباقون بكسر الهاء مع المد كيف فضلت الشيخ؟ يؤديه إليه أو يؤديه إليه مع مذهب كل واحد منهم في المد في مد اللي بيقصر يقصر واللي وسط وسط واللي مد مد نعم شيخ واضح؟ نعم واضح فضلت الشيخ ومنهم من إن تأمنه ميم الجمع قرأ خالون بالصلة والإسكان وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلاة قولا واحدا ومنه هم من ومنه موماً واضح واضح فضلت الشيء من إن النقل الورش واضح واضح تأمنه مثل الأولى بالضبط بدينار زي بقنصار فيها تقليل وإمله ها التقليل الفتح والتقليل والإمال أهل. من الذي يميل طيب يميل كل من أبي عمرو ودور الكساة تمام نحن قلنا بدينار فيها فتح وتقليل وإمالة نعم وعلمنا من المميل ومن الفاتح ومن المقلل المقلل ورش ورش نعم بدينار بدينار ماشي كلا نعم الإمالة هكذا بدينار والتقليل أهو كما مرة بدينار والفتح بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه وصل ابن كثير الهاء بياء عليه قائمة ماذا حركتين يعني لا. ليه؟ لأن قبلها ساكن وبعدها متحرك قائمة ونقل المد ست حركات لورش والتزين مع المد والقصر لحملة قايمة قايمة ذلك بأنهم في جمع واضحة واضح قالوا ليس علينا في الأميينة النقل لورش في الأميينة وصلا وقت والسكت لحملة تخلف عن خلل في الأميينة سبيل في الأمين سبيلك كالجماع نعم ورحت وضحت فضلات الشيخ ونقف سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ميم الجمع واضحة واضحة واضح. يعلمون مد عرض السكون جائز لجميع القراء فتح الله لكم فضلات الشيخ نستمع فضلات الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية قالون على الإمام نافع المدني بالصلاة وقصر المنفصل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 في سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فتح الله لكم فضلية الشيخ نستمع أيضا فضلية الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة بالسكت ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم ومنهم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قاهما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فتح الله لكم فضلة الشيخ نستامة وأيضا فضلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية وارش عن الإمام نافع عن المدني ومن أهل الكتاب من تامنه بقرطار يوده إليك ومنهم ومنهم من تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فيلميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فتح الله لكم فضلات الشيخ أخيرا فضلات الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمر البصري ومن أهل الكتاب من انت منه بقنطير يؤده إليك ومنهم